ثنتين يعطونك معزة وتقدير دينك وفعل البر في والدينك وثنتين منهم يكثرون المخازير لب الضياع وصحبة المتعين ثنتين عنهم ما تجوزلنا عادير سترك لها لبيتك ومكسب يمينك القفى ولم جمالات لي لك سنتين يا في ترديد ترحيبك وضع كتبينا سنتين سوى التعب والمشاوي موصل ارتاحك وقزعت قيري قلت انتينا روعه بنهات تزيد ترفنا وتسخن مستاميننا سنتين لا تقبر بهما لشاوير الجار والصاحب لها كاروينك سنتين يشرا بالذهب والدناني الحشمات بين عمك ونصق تعوينك سنتين جنبهن وحذرك تحذيرك ولن يشنع بك وهرجن يديك اقولك معزه وتجديد ولك وفال البر في والديك تتبعه لي في الظل والمخازي رب ما تعينا ما تعينا